رجال لا تنهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه قلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كثرا بقيعة كثرا بقيعة يحسبه الضمأ ماء يحسبه الضمأ أن حتى إذا جاءه لم يجده شيئا لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر يجي يغشاه موج, يغشاه موج منه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 والله عليهم بما يفعلون ولله ملك السماوات والارض والى الله المصير ألم تر أن الله يمدي سحابكم ما يؤلف بينه ثم يعلف بينه ثم يدلره ركم من فترى الودق يقود من خلاله فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء فيصيب به من يشاء ويصلبه عن من يشاء يتابس ناظر فيه Terima kasih kerana